قالت رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكُومٌ فاطر السماواتِ والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أَجَلٍ مُسَمَّى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 لهم رسولهم، این احنا ایلا بشهم مثل کم، الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن تيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتو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 بِهِم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الارض من بعدهم ذا ذي كان خاف مقامي وخاف وعيد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 وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ شَأْنُ يُلْهِبُكُمْ بخلق بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضعفاء للذين استكبروا بَأَنِّي كُنّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 وقال الشيطان لم ما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم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 فها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيبَةً كَشَجَرَةٍ طَيبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ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 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ويثبت الله الذين آمنوا بالقول استابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الله الظالمين عَلُوا اللَّهُ مَا <يشاء>